ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجعي بصر هل ترى من فطور ثم ارجعي بصر كرتين ينقرب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم ينفق النبي قالوا بلى قد جاء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا يو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فزحقا لأصحاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما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 هوالذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وكلوم من الرزق وإليه النشور أأنيتم ما في السماء أين يخف بكم للأرض أين يخف بكم للأرض فإذا هي تمر أم أني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 وكم من ام سكرثا بل لجدو في عتم ونفور افنم يمشي مكبا على وجهه اهذى ام يمشي سويا أم يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي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 إنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَدَابٍ أَنِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُذِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ tan nhạc